يَتْلُ عَلَيْهم آياتَاتِهِ وَيُزَكِيهِم وَيُعَِّمُهُم لِكِتابَابَ وَالْحِكمَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبلِلُلَ فِي ظَلَالِ بِين وَآخَرينَ مِنْهُمْ لَم مَا يَحَقُوا بِهِم وَهُوَ العزِيزُ الحَكين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 أَمْ تَمَنَّوْنَ أَنْ تَكُونُوا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ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 فَيَُ بُِكُم بِمَاكُ تُمْ تَعْمَلُ يا أيهََّذينَ مَنُ إِذَا نُ دِيَلِ الصَّلَاتِ بَِومِ الجُموعاتِ فَصَو إِلَ ذِكرِرِ اللَّ فَصَ إِلَ ذِكرِرِ اللَّهِ وَذَر الْ